وَأَمَّ الجِداء فَكانَ لِغلَ مينةِ مَنِ في المدينة وَوكانَ تحتهُكَزُهُما وَأََّ الجداء وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا شُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا شُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا وما فعلته عن أمري وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستطع صبرا ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا